بسم الله الرحمن الرحيم الف لامراتي الك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا وبشر الذين آمَنُوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إِنَّ هذا لساحر مبين إِنَّ ربكم الله ان ربكم الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أيام ثم استوى على العرش يدبر الْأَمْرَ ما من شفيا إِلَّا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات للقصة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 تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون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 وَإِذَا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أَوْ بدلها قل ما يكون لي أن أُبَدِّلَهُ من تلقاء نفسي إن أتبع إِلَّا ما يوحى إلي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 عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله